انظر الى اثار رحمه الله كيف يحيي الارض بعد موتها انظر الى اثار رحمه الله كيف يحيي الارض بعد موتها ان ذلك لمحيي الموت وهو على كل شيء قدير di